وكذلك بالفصل الأول من الفصول المعقوده تحت هذا الباب وهو ما يتعلق ب في نفسي وهو 12 نوعا وقفنا عند قوله العاشر قال رحمه الله العاشر دوام الحرص على الزياده ومن العلم بملازمة الجدي والاجتهاد دوام الحرص دوام كما مر للاستمرار دوام هو الاستمرار دام على شيء اذا استمر عليه والحرص المراد به هنا ما يتعلق به من اجتهاد قالوا حرصا عليه حرصا من باب ضرب اذا اجتهد والاسم الحرص بكسر الحاء سكن الراء على الزياد زياد معلوم له ضد النقصان بملازمه الجد والاجتهاد الباء للتصوير يعني فسر لك المراد بدوام الحرص على الزياد أو صوره لك بملازمه الجد والاجتهاد والملازمه عدم الانفكاك الا ينفك عن الجد والاجتهاد والجد أيضا الاجتهاد في الامر تقول منه جد يجد ويجد يعني يكسر اليمي وضمها والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود بذل الوسع والمجهود والمقصود من هذا القول أن على العالم وهذا يتعلق بالعالم ويتعلق كذلك بطالب العلم كما عرفنا ان ثم آدابا مشترك بين نوعين مقصود الازدياد في طلب العلم وتحصيله والعمل به يزداد من طلب العلم يعني لا يتوقف طالب العلم والعالم اذا اعتقد انه اكتفى بما عندي بما عنده فهو جاهل ليس من اهل العلم شيء لأن الذي يعتقد أنه عالم فهو جاهل كذا قال العلماء من اعتقد انه عالم دل على أنه ماذا على انه جاهل فالمقصود الازياده في طلب العلم وتحصيله والعمل به فإذا ازداد من العلم ترتب على ذلك الازياده في في العمل لان هو المقصود العلم وسيلة والعمل غايه كما مر معنا كان فيه تفصيل لنقيم الرحله تعالى السابقه وان يتصف بالجدي والاجتهاد وبذل الوسع والغايه في, في ذلك وام الاصل في الحرص على الزياده من العلم دل عليه قوله جل وعلا وقل ربي زدني علما اقول هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ربي يعني يا رب هذا دعاء علمه الله عز وجل ان يدعو اقول ربي زدني علما فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا واذا كان رسولا حريثا كان أعلم اهل زمانه ومع ذلك قال الله عز وجل له قل ربي زدني علما قال العلماء فيه في هذا الدليل فيه أدل دليل على نفاسه العلم على نفاسه العلم وعلو مرتبته وعظم محبه الله تعالى إياه حيث أمر نبيه بالزياده منه خاصة دون غيره يعني ما, ما أمره بماذا بالزياده من شيء إلا من شيء واحد فقط القران من اوله الى اخره لم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يساله الزياده من شيء لا من العلم هل ثم شيء اخر جواب لا فهيذ دل ذلك على ماذا على نفاسة العلم وعلو مرتبته وأنه اعلى ما يطلب العبد فيه الزياده اذا لا يتوقف العلم لا ينتهي ودل ذلك على ما اراده المصنف رحمه الله من دوام الحرص على الازدياده قال العلماء فيه أدل دليل على نفاسه العلم وعلو مرتبته وعظم محبه الله تعالى اياه حيث أمر نبيه بالازدياد منه خاصة دون غيره يعني من العبادات قد عرفنا أن العلم عبادة وقال قتاده لو اكتفى أحد من العلم لا نبي الله موسى عليه السلام ولم يقل هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد هذا يدل على ماذا على طلب الزيادة في في العلم وقيل الأمر بطلب زيادة العلم بلا ذكر النهايه يدل على أنه لا ينتهي أو صحيح صحيح صحيح فقل رب زدني علما يعني زدني مطلقا لم يقيد الزياده ب بحد ينتهي اليه فدل ذلك على أن العلم لا ينتهي فمن اعتقد أنه عالم فهو جاهل ومن اعتقد انه قد كان نعم يعترف بنعمه الله تعالى أن عنده من العلم لكن غاية ومنتهى العلم هذا لا يدعيه إلا الا جاهل اذا كان الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمره بالزيادة من العلم اذا يامله بزيادة من العلم علم هو عنده او ليس بعنده لا شك انه ليس عنده اذا حينئذ يدل على أنه لم يكن ثم كان والا صار من تحصيلي الحاصل قيل الامر بطلب زيادة العلم بلا ذكر النهايه يدل على أنه لا ينتهي ولذا قيل من لم يكن في زيادة فهو في نقصان الذي لا يزد ينقص ليس عندنا توقف مثل الإيمان اليس الإيمان يزيد وينقص هل لك مرتبه لا يزيد ولا ينقص لها اما انت إلى العلو واما الى النزول اما هذا وإما اما لك فمن لم يزدد من العلم فهو ناقص يعني يسير الى إلى النقصان قيل من لم يكن في زيادة فهو في نقصان وإن التوقف ليس في طور الانسان يعني ترات ليس ليس من أطوار الإنسان أنه يتوقف فالعلم حينئذ لا لا يتوقف اما انك تزداد ايمانك في في نقصان ويدل عليه حديث من هومان لا يشبعان طالب علم وطالب الدنيا طالب العلم وطالب الدنيا من هومان لا يشبعان لا يشبع العلم طالب الناظر اليه كالذي بلغ الغايه في في الجوع باذن الله لا يكتفي بما بما يسد أصل جوعه بل لا بد انه يشبع ومع ذلك لن يشبعان قال ويدل عليه حديث من هومان لا يشبعان طالب العلم وطالب الدنيا او حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من هومان لا يشبعان من هوم في العلم لا يشبع منهم ومن هوم في الدنيا لا يشبع منها متقابلة يعني الذي يدخل امور الدنيا تجارات والعقارات الاخري ما يشبع كلما حصل شيئا يريد ماذا يريد ما بعده لذلك معصيه تقول اختي اختي والحسنه تقول طاعه أختي اختي هكذا قال ومنهم في الدنيا لا يشبع منها هذا حديث رويه مرفوعا من غير وجه قال السخاوي وهي وان كانت مفرداتها ضعيفه فمجموعها تقوى يعني يعتبر حسنا لغيره وقد قال البزار عاقب حديث ابن عباس يعني الروايه التي من طرف طريق ابن عباس انه لا يعلمه يروى من وجه احسن من هذا يعني له اصل من حيث انه حسن لغيره وهو في الفضائل وروي موقوفا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من هما لا يشبعان طالب العلم وطالب الدنيا متقابلان وهما لا يستويان اما طالب العلم فيزداد في رضا الرحمن وأما طالب الدنيا فيزداد في الطغيان الدنيا باب شر ثم قرأ انما يخشى الله من عباده العلماء ثم قرأ كلا ان الانسان لا يطاع اراه استغنى وقوله منهمان اي حريصان على تحصيل اقصى غايات مطلوبيهما منهوم يعني يطلب الاقصى الاعلى الدرجات وفي النهاية النهمه بلوغ الهمه بالشيء وفي المختار وقد نهم بكذا نهمة فهو منهوم اي مولع به اذا من هما مراد به ماذا نهما بلوغ الهمه بالشيء ان تكون الهمه قد بلغت الغايه في طلب العلم أو ان تكون الهمه بلغت الغايه في طلب الدنيا حينئذ يكون ذاك مولعا بالعلم لا يشبع منه البتة وطالب الدنيا كذلك يكون مولعا بها لا يشبع منها البتة قول لا يشبعان أي لا يقنعان من هوم في العلم لا يشبع منه لانه في طلب الزياده دائما للايه الثام قول تعالى وقل ربي زدني علما وليس له نهايه اذ فوق كل ذي علم عالم علم, علم لا لا ينتهي ومن هوم في الدنيا أي في تحصيل مالها وجاهها هذا المراد به وليس المراد ان الدنيا مما يتعلق ببحاجه الانسان أنه لا يسعى فيه في طلبه لا انما ياخذ حاجته وياخذ ما يكفيه في قوته ويكتفي به وما زاد على ذلك فيعرض عنه ومن هم في الدنيا في تحصين مالها وجاهها لا يشبع منها فانه كالمريض المستشفي مريض يعني يكون متعلقا به بطلب الشفاء هكذا المريض يكون قلبه معلقا به بالدواء وبالطبيب من احذالك كذلك المتعلق به بالدنيا واذا زاد علما يزداد عملا هذا لا اصل فيه لما حث أو أمر البالج لو على ان يزداد المرء من العلم ليزداد طاعه وقربه وليس المراد انه يزداد من العلم فحسب لا انما يزداد طاعه وقربه اذ العلم في الشرع انما يراد به هذا النوع وليس المراد به ماذا زياده في ضبط المسائل او القواعد او القراءه او الحفظ ليس هذا وان كان ذا مما يعين على ضبط العلم لا شك لكن ليس هو الغايه وليس هو المراد انما العلم الذي يثمر العمل فيترتب عليه حينئذ ما الطاعه والقربه والا ذاك يكون حجة عليه لا لا له واذا زاد علما يزداد عملا للنصوص السابقة باتباع العلم بالعمل وذكر المصنف رحمه الله تعالى امثله مما يلازمه ويجد ويجتهد فيه لانه اراد الجمع بين النوعين كما ذكرنا العلم والعمل دوام الحرص على الزياده بملازمة الجد والاجتهاد واطلق الجد والاجتهاد فيشمل حينئذ العلم والعمل والعمل فرع عن عن العلم قال والمواظبه على وظائف الاوراد من العباده والاشتغال والاشغال قراءه واقراء ومطالعه وفكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا هذا مما يتعلق بالعمل ومما يتعلق بالعلم مواظب على وظائف الاوراد هذا مثال لي للعمل والمراد بالمواظبه كما في المختار المثابره على الشيء مثابره على على الشيء في المصباح واضب عليه مواظبه اللازمه وداومهم عين اذا يواظب على الوظائف المتعلقه به بالاوراد جمع ورد وسبق معنا فيما مرة وكذلك الاشتغال والإشغال ويريد بالاشتغال بالعلم والاشغال المراد به ممارسة العلم والتعليم تدريس يعني ثم قال اقراءه وإقراء قراءة بنفسه يقرا ويطالع وإقراء المراد به التعليم لان كلا منهما يكمل يكمل الآخر والتعليم في قوة المذاكرة والذي لا يذاكر العلم هذا يدخل عليه من سوء الفهم الكثير الذي لا يذاكر علم مذاكره مع غيره اما بالتدريس واما بالمراجعات ونحوها هذا يدخل عليه من سوء الفهم الكثير والكثير ولذلك كلما ذاكر الطالب مع غيره او درس او علم تفتحت الاذهان فيه فهم المسائل اكثر واكثر بل ضبطت المسائل عنده اكثر واكثر قال قراءه واقراءه ومطالعه كقوله قراءه وفكرا يعني تاملا وتدبرا يعني الفهم هو المقصود والعلم إنما يحثون على الحفظ ليس لذاته يعني لا يجعل طالب العلم ان الحفظ هو المقصود بالاصاله لا هو وسيله لا شك انه لا علم الا بحفظ لا بد يكون شيء في في صدره من المحفوظ سواء كان من قران او من السنه او من كلامه العلمي نثرا ومنظوما هذا لابد والذي لا يحفظ شيئا لن يكون شيئا البتا ان يكون طالب علم اصلا حينئذ اذا حفظ هل المقصود الحفظ لذاته قل لا ليس مقصودا وانما المراد به ماذا التوصل إلى الفهم الصحيح وهل يمكن ان يتوصل الفهم الصحيح دون تامل وفكر وتدبر الجواب هنا لا. لذلك لا بد من من التامل بد من التدبر ومما يحيي هذا المذاكره والمراجع معه مع طالب علم يكون على هيئته وفكرا وتعليقا فكتابه أو قراء وحفظا يعني يلازم كذلك الحفظ ولا يقطع عنهم وكذلك التصنيف والبحث البحث غير القران قد يكون المراد به قراءه الكتاب من اوله الى الى اخره وما يسمى الان بالجرد جرد الكتب وهذا كذلك ليس ليس مقصودا لذاته وانما المراد أن الطالب قد يبحث بمعنى انه يتتبع مسائل في مواضعها في مضانها هذا كذلك مما يفتق الذهن لكن طالب العلم المبتدئ قد لا ينصح به بالنظر أو البحث وانما يكتفي بما يقراهم لأن هذا يشتت ذهنه وكثير انما يكتفي به بالدرس ونحوه اذا دوام الحرص على الزياده بملازمته الجد والاجتهاد أي في العلم والعمل وهذه مجرد أمثلة والمراد انه لا يترك العلم بل يواصل ويواظم لان ثم كتبا لم يحفظ منها شيئا وثما كتبا لم يقراها اصلا ان يجمع بين الأمرين وثما مسائل لم يبحثها فيبحثها وثما تصنيفا قد يحتاج الى كتابه فيه فيصنف الى اخر يلازم العلم ولا يتركه البت سواء كان طالبا أو كان عالما قال الشوكاني في ادب طلب وينبغي لمن كان الرغبة الرغبه قوي الفهم ثاقب النظر عزيز النفس شهد الطبع عالي الهمه سامي الغريزة الا يرضى لنفسه بالدون لا يرضى نفسه لنفسه بالقليل وانما يطلب المعالي يطلب المعالي كلما تصورت مرتبه من مراتب العلم ولا ترضى لنفسك ببدونها الا يرضى لنفسه بالدون ولا يقنع بما دون الغايه ولا يقعد عن الجد والاجتهاد المبلغين له إلى اعلى ما يراد وارفع ما يستفاد فإن النفوس الابيه والهمم العليه لا ترضى بدون الغايه في المطالب الدنيويه فالمطالب الدينية من باب اولى واحرى ان لا يرضى ان يكون ليس معه شهاده لا ابتدائي ولا ثانوي ولا غيره ما يرضى هكذا يراه نقص كذلك ولا يرضى أن لا يكون له بيت ملك أو ليست عنده سياره أو نحو ذلك هذه امور دنيويه لا يرضى ان يكون عالة على غيره فكيف بالأمور التي هي متعلقه بالدين لابد أن تكون نفسه اعلى من, من ذلك قال لا ترضى بدون الغايه بالمطالب الدنيويه من جاه او مال أدوات أو صناعتنا أو حرفة وقد ورد هذا المعنى كثيرا في النظم والنثر وهو المطلب الذي تنشط اليه الهمم الشريفه وتقبله النفوس العليه واذا كان هذا شأنهم في الأمور الدنيويه التي هي سريعه الزوال قريبة للذهمل فان لا يكون ذلك في مطالب المتوجهين إلى ما هو أشرف مطلب واعلى مكسب يعني ما يتعلق به بالديني واعلى مكسب واربع مرادا وأجل خطرا و قدرا واعود نفعا واتم فائدة وهي المطالب الدينية مع كون العلم اعلاها اعلى ما يتعلق بالعبادات كما مر سابقا هو هو العلم هو العلم لانه يوصل إلى الى الغايات واولاها بكل فضيله واجلها واكملها في حصول المقصود الى اخره كلام الرحمن تعالى وقد تقدم بطوله وإذا كانت النفوس كبارة داعمه في مرادها الالزام قال النووي رحمه الله تعالى ومن آدابه أي الطالب ولا شك أن العالم طالب هذا الاعتبار إذا قلنا العالم لا يكف عن طلب العلم اذا هو طالب صحيح ام لا اذا كل ما يتعلق بتوجيه الطالب من حيث هو طالب يتعلق ذلك بالعالم قال من ومن آدابه الحلم والانات وان تكون همته عاليه الهمه يعني ما يحرك الإنسان وهذا يتعلق به بالقلب كما قال ابن القيم رحمه الله قد حكي عن علي رضي الله تعالى عنه أن الهمة من الإيمان ولذلك نص ابن القيم رحمه الله في منزله الهمزه في مدارس السالكين ان الهمزه مرتبطه بالايمان زياده ونقصا فاذا زاد الإيمان ارتفعت الهمة واذا نقص نقصت الهمزه اذا وجد الانسان من نفسه دنوا في الهمة فليراجع ايمانه وان تكون همته عاليه فلا يرضى باليسير مع امكان الكثير ما دام يمكنك أن تزداد من العلم الى لما تترك لما تلعب لما تشتغل بالدنيا هذا مما يثير تساؤلا وان لا يسوف في اشتغاله ولا يؤخر تحصيل فائدة وان قلت إذا تمكن منها وإن أمن حصولها بعد ساعه لان للتاخير افات وكذلك يعني اذا امكنك الان وانت تجد فرصة لان تبحث مساله ما لا تؤخرها لا تؤخرها انما تبحثها الان لانك لو اخرتها صار الزمن الثاني قد اشتغل بما كان الاصل يشتغل في الزمن الماضي وليس تم تعويض ليس تم تعويض اظن اذا ذهب ورد يوم السبت قال او عوضه قد الله يوم السبت انتهى بما فيه صار فيه فراغ حينئذ لا يكمله ما حصل فيه في يوم الاحد هكذا حينئذ يقول لا, لا تعويض ولا ماذا ولا رقعه ما لم الترقيع ويكون بي بالتوبه وترك تسويف قال ولانه في الزمن الثاني يحصل غيرها هذا الذي اعناه بمعنى أنه في الزمن الثاني إذا تركت بحثا في اليوم السابق واردت أن تبحثه في الزمن الثاني الزمن الثاني هو, هو وقته البحث الذي تجعلون في يوم الاحد هو في زمنه هنذا لا يكون عوضا عما كان في الزمن السابق عن الربيع قال لم ارى الشافعية امام الشافعي رحمه وتعالى تعالى بنهار ولا نائما بليلا لاهتمامه بالتصنيع يعني هجر النوم في الجملة وهجر الاكل في الجمله يعني ترك ما يشتغل به الناس واكثر ما يشغل الناس اما النوم اما الاكل والشرب هذا الذي يفسد المزاج هذا الذي يضعف الهمم قال وينبغي أن يرتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوه البدن ونباهه الخاطر وقله الشواغل قبل عوارض البطاله وارتفاع المنزلة يعني يستغل الاوقات التي يمكن فيها ان يتفرغ للعلم لان كلما تقدم في السن ازدادت مشاغله وكذلك كلما تقدم في السن ازدادت مشاغله واذا زادت المشاغل المشغول لا يشغل سيكون ماذا سيكون عنده وظيفه سيكون عنده عمل عنده زوجة عنده اولاد الى آخره فاذا كان كذلك حينئذ هذه أخذت من لاقم من وقته من وقت قد قال ابن يسين أخذت من قلبه واخذت من عقله فانشغل القلب وانشغل العقل والمشغول لا يشغل كما يقول الفقهاء يعني إذا انشغل بال بالكسب وانشغل بالوظيفه فاذا الذهن صار متحركا معه هذه الامور وصارت الهمه مرتبطه بها اصلا فصار ضعف في الهمة فيه بطلب العلم ولذلك اتفقوا على أن الطالب إنما ينصح أن يزداد من العلم إذا لم يترااس كما قال الشافعي رحمه الله تعالى وغيره وكما قال هنا قال فقد روين عن عمر رضي الله تعالى عنه قد ورد البخاري صحيح قبل أن تسودوا قبل أن تسودوا قبل ان تسود والمراد به قبل أن تشغلوا ايما تصير سيدا رئيسا مديرا موظفا زوجا ابا الى اخر ما ما يشغل لان هذه الامور كلها قطعا لها انها تشغل عن عن التحصين بالجملة قال فقد روين عن عمر رضي الله تعالى عنه قال تفقهوا قبل ان تسودوا وقال الشافعي تفقه قبل أن ترأس يعني تصير راسه رأس يعني اصل كبير يتجه اليك الناس ولذلك لا ينصح بالتصدر التام قبل أن يضبط طالب العلم ماذا العلم لانه اذا اذا تصدر فاته الكثير انشغل به بالناس وتوجه اليه الناس حينئذ يكون الضبط أقل ويكون الوقت مش مشهولا قال وقال الشافعي تفقه قبل أن ترأس فإذا رأست فلا سبيل الى التفقه يعني من اراد ان يبتدئ الطلب التحصيل بعد أن يتزوج بعض ما كذا طلب العلم يقول اتزوج اولا ثم اطلب العلم انتهى كذلك خروج بلا عوده ينذر قل هذا لا يمكن لا يمكن ان يطلب العلم بالتا الا ان شاء الله عز وجل هذا كلام العلم المراد به ماذا مراد به في الجملة ليس المراد به التثبيط وإنما المراد به في الجمله الا قد يشذ بعض ان شاء الله كلكم تشذون قال النووي رحمه الله تعالى وهذه المعاني كلها تدور على بذل الجهد في الطلب يعني لابد ان يستثمر الوقت وعدم الفتور مما يشتغل عنه وجود البواعث للدلالة على عشقه وايثاره على كل شيء لو كان العلم معشوقا عند طالب العلم انتهى كل شيء كل شيء سيذوب عند عند العلم قال على كل شيء ولا يكون هذا الا بعنايه من الله والله الموفق لان العلم كما مر مرارا انه من هدايه التوفيق ولو انسان انشغل أو تراس أو سود وسال الله تعالى والى في الدعاء اقبل على بارج لو على أن يبارك له في وقته فقد يكون شيئا من ذلك ولذلك الصحابه بعضهم كبار الصحابه طلبوا على العلم, طلبوا العلم على على كبر وحصل لهم ما حصل لكن الناس ينبغي أن يرتبوا أمورهم قال والمقصود هنا هو تحصيل العلم بالفعل يعني كل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من دوام حص على الزياد بملازمه الجد والاجتهاد وكذلك ما ذكره النووي رحمه الله تعالى المراد به زيادة التحصيل العلمي بالفعل العلم المهم العلم الذي يحتاجه العبد العلم الشرعي وليس مجرد الدعوه بي بكثره المقرؤات أو طلب العوالي من الأسانيد ونحوها وينشغل بها ويظن انه ماذا أنه يطلب علما صعب انه لا لا يحصل شيئا ولن يطلب علم وليس هذا المراد من العلم الشرعي العلم الشرعي وفق الكتاب والسنه وليس طلب الاسانيد وليس كثره القراءه وانما البركه فيه في المقروع الذي يقرأه وان قل واما هذه الامور العوارض هذه هي كثير من النوايا الفاسدة اذا المقصود هنا المقصود هنا هو تحصيل العلم بالفعل لا مجرد طلب العوالي والاشتغال بما لا يفيد وانما يشتغل بالاهم فالمهم قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى والناس اليوم في زمانه هو والناس اليوم الحراف المنهجية قديم وهذا كما ذكر بعض منهم من علامات الساعه يعني يقبض العلم بكس ذلك ووسائله التي يضبط بها العلم ابتدى رفعها من من قال ابن دقيق والناس اليوم منهمكون على طلب العالي وهو عندي الذي اضر بالصنعه يعني بطلبه وتحصين فانه اقتضى الادرابه يعني الترك والبعد عن طلب المتقنين والحفاظ ولو لم يكن فيهم الا الاعراض عمن طلب العلم بنفسه وضبطه بتمييزه إلى من أجلس في المجلس صغيرا لا تميز له ولا ضبط ولا فهم طلبا للعلو بقدم السماع بمعنى ان هذا عنده سند عالي كيف حصل له العلوم أجلس في مجلس فلان وهو صغير السن لم يضبط العلم حينئذ الناس يتركون ماذا صاحب السند النازل من أجل أن يطلب العلم عند عند هذا ما الفرق بينهما هذا يضبط العلم فاضرب عنه من أجل طلب العوالي هذا الذي عليه رحمه الله تعالى هذا موجود الى يومنا هذا فيترك العلم الصحيح ولو لم يكن عنده أسانيد ويذهب الى من لا يفقه شيئا في الدين لكون عنده ما لكون ماذا لكونه يملك الأسانيد التي تكون من العوالي هذا منذ زمن ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ولذلك قال فإنه اقتضى الاضراب عن طلب المتقنين والحفاظ يعني لم يأتي يطلب العلم عند هؤلاء ولولا لم يكن فيه إلا الاعراض عن طلب من طلب العلم بنفسه وضبطه بتمييزه ضبط العلم فاعرضوا عنهم الى يعني اتجهوا الى نوع آخر من أجلس في المجلس صغيرا لا تمييز له ولا ضبط ولا ولا فهم طلبا للعلو بقدم السماع وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وكذلك راينا خلقا كثيرا خلقا كثيرا ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال يحرصون على جمع الكتب يعني يشحم ماذا المكتبه كلما خرج كتاب لابد ان اخذ له ثم هل يقرا لا يقرا ماذا يفيد هل ليس شيئا الجواب لا إذا ما الفائدته هل هذه الكتب مقصوده لذاتها جواب لا ولذلك لو عرف الطالب أمامه كقاعده أن المقصود من العلم هو عين العلم ليس بكثرة القراءه وليس بكثره الجرد ولا بكثره المشايخ ولا الى اخره ولا بكثره المحاين عين العلم ضبط العلم لذاته وما ترتب عليه من من عمل وما عدا ذلك فهو وسيله ان لم يوجد العلم صار ضياعا وجمع الكتب دون قراءة ما الفائده منه لو جعل المال في أكل وشرب لكان اولى من ان يشتري كتابا لا, لا يقرئه ولا يرجع عليه البتة ولو تصدق به لكان لكان اولى له شراء كتاب ليس طاعه لذاتها ولم يطاع لغيرها فإذا لم يترتب عليه القراءه والتعلم إلى اخره قل هذا لا فجمع الكتب والحرص عليها دون نظر فيها هذا من او داخل في قوله تعالى الا هاكم قال راينا خلقا كثيرا يحرصون على جمع الكتب فينفقون اعمارهم في كتابتها هذا اشد قال النسخ كان النسخ ينسخ الكتاب قال وكدب اهل الحديث أهل الحديث عندهم اشياء غرايب ينفقون الاعمار في النسخ والسماع إلى آخر العمر يعني منذ أن يبدا إلى أن ينتهي إلى أن يموت وهو فقد السمعات سند عالي سند علي ومن بلد إلى بلد ومن شيخ الى الى شيخ ومجرد سماعات هكذا يفتح الكتاب ويقرا والحديث حدثنا حدثنا ثم يخرج ولم يفقه كلمه واحدة ويعتبر من من العواب الا يجوز له أن يفتي البت قال ينفقون الاعمار في النسخ والسماع إلى آخر العمر ثم ينقسمون انواع فمنهم من يتشاغل بالحديث وعلمه وتصحيحه والعلل لا يفهم جواب حديثة هذا كثير يعني صح ويضعف لكنه في فقه المتن لا يدري شيئا هذا موجود ولا شك أنه موجود منذ القدم عليه انكاره هذا مكابره قال والعل عنده لحديث اسلم سالمه الله مئه طريق يعني هذا الحديث بالصحيحين هو في الصحيحين لماذا تجمع طرقه ثابتها تحتاج الى اي شيء فيجمع عند شيخ فلان فلان فيذا بلا 100 شيخ من اجل ماذا من أجل حديث الحديث ثابت لو كان ضعيفا اردت أن تجمع طرقه من أجل تقويته لا اشكال لكن حديث الصحيحين تشتغل بماذا هذا يدل على ماذا على أن المراد به التكاثر سوء نيه ولعل عنده لحديث اسلم وسالمها الله 100 طريق وقد حكي لي عن بعض أصحاب الحديث أنه سمع جزء ابن عرف عن 100 شيخ وكان عنده سبعون نسخه ومنهم من يجمع الكتب ويسمعها ولا يدري ما فيها يجمعها ويسمعها يعني يقراها على المشايخ ويحضر وتقرا عليه ويجاز ويعطى سندا لكنه لا يفهم ما فيها ما الفائده لا فائده قال ولا يدري ما فيها لا من حيث صحتها ولا من فهم معناها فتراه يقول الكتاب الفلاني سماعي وعندي منه نسخه والكتاب الفلاني والفلاني الى اخره كما يقول عندي طبعت كذا وطبعت كذا وطبعت كذا او لم يقرا الا الطبعه الاولى ولا الثانيه ولا الاخيره ما الفائده هكذا يجمع مالا يقراه هذا لو تصدق بالمال حقا كحكم شرعي تصدق بالمال اولى تصدق بالمال اولى من ان يشتري كتابا لا يقراه وانما تشتري اذا احتجت اذا, إذا حتجت. قال فلا يعرف علم ما عنده من حيث فهمه صحيحه من سقيمه وقد صدده اشتغال بذلك عن المهم من العلم ثم ترى منهم من يتصدر بإتقانه للروايه وحدها لكونه اتقن الرواية وعنده اسانيد تصدر جعل هذا هو الذي يدفع الى التصديق لا هذا كما لو تصدر عامي لا يرز له ذلك اذا لا فرق بينه وبين الذي يضبط الكلمات فقط ثم لا يفهمها ويحفظ اسانيده ثم لا يفهم المراد هذا لا فرق بينه وبين العامي البحت المحض كان قد يستفاد منه بشيء ما قال ثم ترى منهم من يتصدر باتقانه للروايه وحدها فيمد يده إلى ما ليس من شغله وهذا كما نراه الان من المتخصصين وه يدعي انه متخصص في التفسير وليس هكذا يهيم يوهم نفسه انه متخصص في التفسير ثم إذا جاءت نوازل فيما يتعلق بالفقه اول من يخرج على الفضائيات ذلك هذا الموجود هو يزعم أنه متخصص ثم إذا جاءت مسألة نازلة الكل يت الكل يتكلم القاعده الاولى المبدا ان كل متخصص وهم يؤمنون بالتخصص ويرون الذي لا يتخصص هذا عنده ماذا عنده نقص في العلم عنده نقص في بالعلم لانه ما ادرك شيئا لابد ان يتعمق في فنه ما ما المراد بالتعمق فإذا كان كذلك الاثر انه لا يتكلم إلا في العقيده إذا جاءت نازلة تتعلق بالعقيده تكلم فيها العقد واذا جاءت نازله تتعلق بالعجاز القرآن وكذا تكلم فيها المفسر هذا الاصل لكن إذا جاءت النازله الكل يتكلمون ولذلك لما جاء المسعه وتوسعاته كلهم تكلموا كلن يهدي بما يدري وما لا يدري وكل مصروف قهاء سبحان الله ولذلك قال هنا فيمد يده إلى ما ليس من شغله هذا ما يعنيك تتكلم في اي شيء هذا دين الله عز وجل انت تؤمن بالتخصص وبكونك متخصصا لست من اهل العلم فكيف تتكلم فيما لا تتقن لو تكلمت في تخصصك لست بحجه لان فهمك سيء لا يعتمد عليه هذا الاصل عند العلمي هذا متفق عليه لا يعرف التخصص ان المتخصص أنه من العلماء وقد وجدت بعض المعاصرين يعترفوا بهذا كما ذكرهم محقق شرح الطوفي للمختصر البلبل ذكر بالمقدمه كلاما نحو هذا قال انه لا لا يسمى عند العلماء السابقين متقدمين لا يسمى عالما فاعترف على نفسه انه ليس من من العلم ثم حوار ديان قال هنا فيمد يده إلى ما ليس من شغله فإن افتى اخطا اللهم استعان وان تكلم في العصب يعني عقيده خلط أو خلط قال ولولا اني لا أحب ذكر الناس لذكرت من اخبار كبار علمائهم وما خلطوا ما يعتبر به ولكنه لا يخف على المحقق حالهم يعني هذا كثير لمن انتسب الى الروايه ثم بعد ذلك ماذا يخلط فيفتي بدين في الله عز وجل ما ليس له به علم قال ابن الجوزي قال قائل انت تذم العام ممن يتكثر بالكتب والروايه والنحو يفن قال قائل اليس في الحديث من همان لا يشبعان الحديث السابق طالب علم وطالب دنيا قال قلت أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم لا يقول له اشبع من من علم ولا يقول أحد من اهل العلم بته ولا يقتصر على بعضه بل اقول له قدم المهم الاهم فالمهم حينئذ لا يشتغل بشيء قد لا يستفيد منه شيئا البت وعندما يشتغل بما يفيده في الدنيا والاخره بل اقول له قدم المهم فإن العاقل من قدر عمره وعمل بمقتضاه وان كان لا سبيل الى العلم بمقدار العمر غير أنه يبني على الأغلب فإن وصل فقد اعد لكل مرحله زادا واماته قبل الوصول فنيته تسلك به فإذا علم العاقل أن العمر قصير وان العلم كثير فقبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا بسماع الحديث ونسخه هذه نصيحه من ابن الجوزي رحمه الله تعالى ويعتبر من المتفننين الذي له في كل علم باع طويل وله تحقيق فيه في كل فن قال العلم كثير والعمر قصير فقبيح بالعاقل يعني يقبح به الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا بسماع الحديث ونسخه ليحصل كل طريق وكل روايه وكل غريب وهذا لا يفرغ من مقصوده منه في 50 سنه يحتج العمر ليس كل حديث لابد أن تضبطه من مضانه وانما إذا مر بك حديث تتعلم كيف تخرج وتتعلم كيف تحكم على حديث. ثم إذا مر بك حديث تحتاج في الاحكام تتبعه اما تتبع كل حديث حتى في الرغائب والى غيره فلا هذا ليس من شان طالب العلم لان هذا يحتاج الى الى عمر طويل جدا ولن تنتج إذا كنت ستسلك بي بهذه المساله واذا كنت ستقرا جميع الكتب التي هي مسنده على العلم والإجازات نحو ذلك والرحلة إذا لن تنتج كذلك ولذلك نصح رحمه الله تعالى بهذه النصيحه قال ليحصل كل طريق وكل روايه وكل غريب وهذا لا يفرغ من مقصوده منه في خمسين سنه خصوصا ان تشغل بالنسخ ثم لا يحفظ القرآن يتشغل بالنسخ ويذهب يمله ويسر وأسانيد عوالي الى ثم هو لا يحفظ القران أو حفظه ونسيه أو يتشغل بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث يعني ما يحتاج من حديث الاحكام من أو بالخلاف في الفقه ولا يعرف النقل الذي عليه مدار المساله اذا الوصية للعالم أن يتزود من العلم ليس مطلق العلم انما المراد ماذا إنما المراد به العلم الصحيح الذي ينبني عليه عمله ثم قال رحمه الله تعالى ولا يضيع شيئا من اوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة من أكل أو شرب أو نوم أو سراهه لملل أو أداء حق زوجة أو زائر أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه أو لالم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال فإن بقيه عمل المؤمن لقيمه له ومن السوى يومه وهو مغبون مقصوده رحمه الله تعالى بهذا حفظ الوقت للعالم ولغيره بل لكل مسلم يجب عليه ان يحفظ وقته ويعمره بطاعه الله عز وجل بما يقرب اليه فمقصود بهذه القطعه حفظ الوقت وعمارته بالعلم والتعليم الا لضرورة أو حاجة الا لضرورة أو او حاجه علي المسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسال عن عن خمسه حديث الترمذي عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما ابلاه الحديث هذا يتعلق بان الزمن والعمر والشباب الذي انعم الله عز وجل به على العبد أنه إذا لم يعمره بطاعته فسيسال عنه وسيسال مطلقا لكن إذا اضاعه حينئذ ياتي الحساب قول عن عمره بضمتين وسكن الميم اي عن مدته اجله فيما أفناه أي صرفه وعن شبابه أي قوته في وسط عمره فيما ابلاه اي ضيعه اذا اذا ضيع شبابه حينئذ الحساب دل ذلك على أن هذا مما يجب العنايه به لانه اذا كان سيسال على التفريض دل على أن العماره واجب كذلك دل واجب. قال وفيه تخصيص بعد تعميم لانه قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامه حتى يسال خمس عن عمره ثم قال عن شبابه اليس الشباب بعضا من العمر اذا العمر عام والشباب خاص في تخصيص بعد تعميم اشار إلى المسامحه في طرفيه من حال صغره وكبره يعني خاصه الشباب لانه قد يتجاوز عنه فيما لو كان صغيرا لانه غير مكلف العصر لو وقع عنده تفريط في أوائل عمره قبل البلوغ ونحويه ان اذا لا يحاسب كذلك إذا صار كبيرا وعجز عن الصوم والطاعات نحو ذلك لا يحاسب وانما الشباب الذي هو وقت القوة القوه والذي يكون محلا ل للسؤال والمناقش قال الطيبي فان قلت هذا داخل في الخاصله الأولى فما وجهه قلت المراد سؤاله عن قوته وزمانه الذي يتمكن منه على أقوى العبادة دل ذلك على أن الشباب هو محل النظر قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج ولما كان الزهد لأهل درجة الأولى خوفا من المعتبه وحذرا من المنقصة كان الزهد لأهل هذه الدرجه اعلى وارفع كما مر معنا في مقام الزهد قال وهو اغتنام الفراغ لعمارة اوقاتهم مع الله اغتنام الفراغ لعماره اوقاتهم مع الله لانه إذا اشتغل بفضول الدنيا فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت لانه اما هذا واما اما طاعه واما واما فراغ ثم يملا بماذا اما بمعصيه واما بمباح ثم المباح مع كثرته قد يفضي إلى المعصية اذا هو مذموم عدم إعمار الوقت بالطاعه مذموم لماذا لانه إذا لم يعمر بالطاعه صار عنده فراغ كذلك عدم الطاعه عين اذا اما معصيه واما مباح والمباح اذا اكثر منه صار وسيله الى وقوع فيه في المحظور قال لانه اذا اشتغل بفضول الدنيا فاته نصيب من انتهاز فرصة الوقت فالوقت سيف ان لم تقطعه والا قطعك كذا قال مقيم وعمارة الوقت الاشتغال في جميع انائه بما يقرب إلى الله أو يعين على ذلك مماكل او مشرب او منكح او منام او راحه فانه متى اخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما يسقطه كانت من عمارة الوقت وإن كان فيها وان كان له فيها أتم لذة فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات لكن يجعله ماذا وسيله الى اقامه الطاعه وكل نوم وكل أكل وكل شرب إنما ينوي به ان يتقوى على على العباده فان باذن يؤجر على نيته يؤجر على على نيته فصار ماذا صار وقته كله اما طاعه او وسيله الى الى الطاعه صحيح اما طاعه محض عباده واما ما يعينه على على لو لم ينم كيف يصلي كيف يتعلم الى اخي لابد اننا اذا يحتسب بنيتي أن هذا النوم إنما يكون لي للطعام انما يكون لي للطعام هذا الاصل قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبتي يعني هذه الثلاث الاركان تفضي الى ماذا إلى محافظة على الواجبات والبعد عن المحرمات فكل طاعه وارتناب محرم فهو قائم على هذه الانواع الثلاث من العبادات الرجاء والخوف والمحبه قال هذه الثلاث الحب والخوف والرجاء هي التي تبعث على عمارة الوقت بما هو الاولى لصاحبه يعني الذي عنده فراغ ولا يملا وقته بالطاعه عنده خلل في هذه الاركان الثلاث محبه لانه اذا حب الله عز وجل تقرب اليه إذا اذا خافه إذا رجاه إذا لابد أن يعمل لابد أن يفر بالخوف من المحرمات لابد أن يقبل على الطاعات وعمار الوقت بماذا بالمحبة والرجاء يحب الله تعالى فيرجو قال هذه الثلاثه الحب والخوف والرجاء هي التي تبعث على عمارة الوقت بما هو الاولى لصاحبه ولانفع له وهي أساس السلوك والسير إلى الله وهذه الثلاثه هي قطب رحى العبوديه وعليها دارت رحل الاعمال فمتى خلل القلب من هذه الثلاث فسدا فسادا لا يرجى صلاحه أبدا اذا عدم عمارة الوقت بالطاعه خلل ما سببه على مقال ابن تيميه رحمه الله تعالى هو الخلل في هذه الانواع الثلاثه من المحبه والرجاء والخوف ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف ايمانه بحسبه وقال ابن القيم رحمه الله تعالى والمراقبه تثمر عمارة الوقت المراقبه التي مر معنا السابق دوام واستحضاره معية البارئ جل وعلا تثمر عمارة الوقت وحفظ الايام والحياء والخشية والانابه وقالوا هذه الثلاثه التي تضمنتها هذه الدرجه وهي الحب والخوف والرجاء هي التي تبعث على عمارة الوقت بما هو الاولى لصاحبه والانفع له وهي أساس السلوك والسير الى الله كلام شيخ السلام تيمور الله تعالى وقد جمع الله سبحانه وثلاثه في قوله اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيله أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال وهذه الثلاثه هي قطب رحال العبوديه وعليها دارت رحال الاعمال والله اعلم قول فان بقيه العمر او عمر المؤمن لا له اذا لا يضيع شيئا من اوقات عمره مطلقا وانما يشتغل بماذا بالعلم والتعليم والكلام لطالب العلم والعالم يشتغل بالعلم والتعليم وما يعين على ذلك والعمل كذلك بالعلم ثم إذا احتاج إلى شيء من أمور الدنيا أخذ بقدر الضروره والحاجة في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة من أكل أو شرب أو نوم الى آخره ثم قال فان بقيه عمر المؤمن لا قيمه له بقيه عمر المؤمن لا قيمه له اوردهم في لطائف المعارف قال قال بعضهم ثم قال يعني أنه يمكنه أن يمحو فيه ما سلف منه من الذنوب بالتوبه وأن يجتهد فيه ببلوغ في الدرجات العالية بالعمل الصالح فأما من فرط في بقيه عمره فإنه خاسر إذا فرط في بقيه عمره صار ماذا لا قيمه له لا قيمة بل هو عليه انه هلاكهم وهلاك فان فأما من فرط في بقيه عمره فانه خاسر فإن ازداد فيه من الذنوب فذلك هو الخسران المبين والاعمال بالخواتيم من اصلح فيما بقي غفر له ما مضى ومن أساء فيما بقي اخذ بما بقي وما مضى قال ومن استوى يوماه فهو مغبون قالوا غبنه في البيع خدعه وبابه ضرب وقد غبن فهو مغبون هذا قد يشير إلى هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل يعني لا يستوي اليومان لا بد يكون اليوم الثاني اكثر طاعه من, من سابقه فإن استوياه في الطاعه فانت مغبون فكيف إذا نقص باب اولى واحرى صحيح قد يكون بعض الناس استوى يومان او اسبوعان او شهران او سنتان سنه هذه ليست كالسنه السابقة يكون ما مر احسن ان يكون في نقصان المسالم المؤمن يزيد وهذا له ارتباط من مسألة الإيمان يزيد وينقص زيادة الإيمان هذه تجعل الانسان يعلو في الدرجات واذا رجع دل على انه عنده شيء من من النقصان ولا نقص إلا بمعصيته او اكتثاره بالمباحات المفضية إلى الى المعصيه هذا الذي على أنه لا ينبغي للمسلم أن يستوي عنده يومهم فإن يستويا في الطاعة عينن يقول هذا غبن مخدوع يعني يظن انه على في في علوم في درجات وهذا فاسد وهذا الذي على قلنا قد يا عبد لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فكان في درجة عالية ثم ترك صحينا لا ذمه النبي صلى الله عليه وسلم او لا ذمه مع كون قيام الليل سنه وليس بواجب لكن لما كان قائما ثم ترك دل على ماذا على انه قد اعرض عنه ولو تركه مره او مرتين لا اشكاء لكن المراد به ماذا الانصراف الكلي كان يقوم ثم تركه بالكليه حينئذ يكون ماذا يكون مذموما هذا الذي عناه قال في المرقات وفي الحديث اشاره إلى أن ترك العبادة والرجوع إلى العادة قهقره في السير نقصان بعد الزيادة هذا الذي اشار وهو واضح بين الحديث أن ترك العبادة مطلقا وان كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماذا على قيام الليل لكن قياس النظير على النظير لا شك انه ثابت فاذا كان ملازما لقراءه القران فاعرض عنها داخل في الحديث داخل في الحديث كان ملازما للصوم الاثنين والخميس ثلاثه من أيام كل ثم ترك حينئذ نقول هذا تارك وان كان لسبب لمرض نحو الاشكال لكن اذا كان مجرد اعراض هكذا الزهد اين نقول هذا داخل فيه بالحديث قال ولذلك عمم قال أن ترك العبادة والرجوع إلى العادة قهقر يعني الخلف في السير نقصان بعد الزيادة وفي الدعاء نعوذ بالله من الحول بعد الكون اذ ينبغي للسالك والمريد أن يكون طالبا للمزيد ولذا قيل من لم يكن في زيادة فهو في نقصان كل من لم يكن في زيادة في العلم والعبادة فهو في نقصان لماذا لا ليس عندنا درجة توقف منزل بين منزلته اما زياده واما نقصان اما أنك تزيد وتزداد وإما انك في في نقصان من لم يكن في زيادة فهو في نقصان ومن استوى يومه فهو مغبون والمراد الزياده العلم والعمل للمال والجاه والاهل كما قال ونعم من قال زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الاطائف را بعض متقدمين النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له اوصني قال النبي صلى الله عليه وسلم اوصني فقال له من لسه يومه فهو مغموم لذلك في بعض الكتب المسنده او غير المسنده يروى هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوت القلوم هذه كتب الصوفيه لماذا لماذا يروون حديثه لانه رواه عن النبي صلى في منامه قال اوصني قال له من استوى يومه فهو مغبون قال صلى الله عليه وسلم فرواه ماذا رواه حديثا هذا من بدع الصوفيه قال فقال له اوصني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من استوى يومه فهو مغبون ومن كان يومه شر من امس فهو ملعون ومن لم يتفقد الزياده في عمله فهو في نقصان ومن كان في نقصان فالموت خير له شاهد اولهم قال بعضهم قال كان الصديقون يستحيون من الله أن يكون اليوم على مثل حالهم بالامس هكذا قال من رجب يشير إلى انهم كانوا لا يرضون كل يوم إلا بالزياده من عمل الخير ويستحيون من فقد ذلك ويعدونه خسرا كما قيل أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمري كذلك ليالي وايام بل اشهر واعوام تمر وتحسب من عمر الانسان ثم لم يزدد فهم ايه واحدة لم يزدد حفظ ايه واحد هذا خاسر ام رابح اشك انه خاسر كيف يمر بك اليوم واليومان والثلاثه والاربعه ولا تزداد من كتاب الله عز وجل حفظ ايه واحده ولا فهم ايه واحده ولا فهم حديث لا نقول احفظه بل افهمه ولا والزياده من, من عمله ولهذا ذلك هذا كله يدل على على الخسران ثم قال رحمه الله تعالى فالمؤمن القائم بشروط الإيمان لا يزداد بطول عمره إلا خيرا الذي عرف الإيمان وحقيقه الإيمان عند أهل السنه والجماعه وانه وان العمل داخل في مسمى الايمان ويعمل حينئذ ماذا؟ ذا ويعلم ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه اين الذي يزداد من العمل وكلما ازداد من العمل ازداد في في الدرجات لن يرجع إلى القهقره البتة فالمؤمن القائم بشروط الإيمان على فهم السلف لا يزداد بطول عمره إلا خيرا ومن كان كذلك فالحياه خير له من الموت وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل الحياة زياده لي في كل خير والموت راحه لي من كل شرح خرجه مسلم وابن عنه صلى الله عليه وسلم انه سئل اي الناس خير قال من طال عمره حسن عمله من طال عمره ليس مطلقا انما قال وحسن عمله اذا هذا من دلالة الاقتران فهي معتبره في في هذا المقام قيل فاي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله مقابل اللي الاول اذا الذي يبقى اياما وأشهر ووسنين ثم لا يزداد من الطاعات لا يزداد من حسن العمل يكون داخلا في السؤال الثاني أي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله قال ابن رجب رحمه الله تعالى في المسند وغيره أن نفرا ثلاثه قدموا النبي صلى الله عليه وسلم فاسلموا فكانوا عند طلحه فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا عن الجهات فخرج فيهم أحدهم فاستشهد الاول ثم بعث بعثا آخر فخرج منهم فاستشهد ثم مات الثالث على فراشه يعني ثلاثه اشخاص اراد ان يفاضل بينهم الاول في البعث الاول سنة الاولى مات استشهد سبين الله ثم بعده بوقت الثاني والثالث بعدهما بعد الشهيدين لكن مات على, على فراشه قال ثم مات الثالث على فراشه قال طالحه فرايتهم في الجنه كلهم قالوا إلى الى الجنه فرائيت الميت على فراشه امامهم يعني متقدم على الشهيدين متقدم على على الشهيدين الذي سشهد اخرا يليه يعني الثاني ورايت الذي سشهد أولهم آخرهم يعني على العكس على على العكس فرايت الذي مات على فراشه هو المتقدم ثم الذي قبله الثاني شهيد الثاني بعدها ثم الذي هو الشهيد الأول يكون في المرتبة الثالثه مرتبه الثالثه قال ورايت الذي سشهد اولهم اخرهم فراتيت النبي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال وما أنكرت من ذلك يعني ما الذي فيه شيء من, من الانكار ليس أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله تعمير المراد به ماذا بقاء العمر يعني هذا الذي تأخر ومات على فراشه وكان على التوحيد وكان مااله الى الجنه قد ازداد ماذا ازداد عملا ازداد من الصلاه ازداد من الصوم ازداد من التسبيح اذا هذه الزيادات رفعتهم والالئك قد انقطع عملهم هكذا الذي هو ظاهر النص قالوا في روايه قال اليس قد مكث هذا بعده سنه قالوا بلى قال وادرك رمضان فصامه قالوا بلى قال وصل كذا وكذا سجدتا في في السنة قالوا بلى قال فلم بينهما ابعد ما بين السماء والارض مع انهم كاولهم دخلوا الجنه ثم قال ولهذا ابن رجب ولهذا كان السلف الصالح يتأسفون عند موتهم على انقطاع اعمالهم عنهم بالموت يعني كان بعضهم نقل كثير عن السلف انه كان يبكي حسرة على ترك الصوم والصلاه أو, او قيام الليل او ملازمه حلق الذكر نحو ذلك قال كان السلف رضي الله تعالى عنهم يتاسفون عند موتي على انقطاع اعمالي عنهم بالموت وبكى معاذ عند موتي وقال إنما أبكي على ظمأ الهواجن وقيام ليل الشتاب ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر اذا على فوات طاعات وبكى عبد الرحمن بن اسود عند موتي وقال واسفاه على الصوم والصلاه ولم يزل يتلو القران حتى مات وبكى يزيد الرقاش عند موتي وقال ابكي على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار ثم بكى وقال من يصلي لك يزيد بعدك ومن يصوم ومن يتقرب لك بالاعمال الصالحة ومن يتوب لك من الذنوب السابقه وجزع بعضهم عند موتي وقال إنما ابكي على أن يصوم الصائمون لله ولست فيهم ويصلي المصلون ولست فيهم ويذكر الذاكرون ولست فيهم فذلك الذي ابكاني اذا كانوا يتالمون ويتحسرون على تلك الاعمال ودل ذلك على أن من بقي والزاد عملا كان ارقى منهم في بالدرجات والنيات لها دور هنا في تقديم والتاخير قال بعض السلف كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمه كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمه غنيمه لكن لابد من ماذا من استثماره وعمارته بالطاعات وهذا الذي درج عليه اهل العلم لا يضيع شيئا من اوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل مراد بالعمل هنا الطاعات والعلماء أشد الناس حرصا على اوقاتهم وعمارتها بالعلم والتعليم وفي التاريخ تراجم كثير كثير مما يشهد لهذا نذكر اذكر شيئا من من ذالك قال الحافظ السخاوي في الضوء اللامع في ترجمه احمد بن سليمان ابن الله الشافعي متوفى سنة 952 بعد المئه الثامنه في ريعان الشباب يعني مات وهو شباب قال في ترجمته وكان اماما علامة قويه الحافظه مشاركا في فنون طلق اللسان محبا في العلم والمذاكرة والمباحث غير منفكن عن التحصيل غير منفكن عن التحصيل بحيث إنه كان يطالع في مشيه يعني استثمارا للوقت يطالع في في مشيه اذا مشى يكون معه كتاب يقرا ويقرئ القراءات في حال أكله خوفا من ضياع وقته في غيره قال عجوبه في هذا المعنى لا اعلم في وقته من يوازيه فيه طارحا للتكلف سريع القراءه جدا هذا شأنهم وقال السخاوي ايضا في ترجمة محمد بن احمد بن محمد العمري الصغاني كان اماما علامة متقدما في الفقه والأصلين والعربية مشاركا في في فنون ظل هكذا العلم كان مشاركا مشاي الاخرين عند التخصص كل التراجم تدل على على كلهم يشترك عندهم الفن كانه الفنون كلها مشتركه كانها فن واحد قال حسن التقييد عظيم الرغبة في المطالعة والانتقاء بحيث بلغني عن ابي الخير ابن عبد القوي أنه قال أعرفه ازيده من خمسين سنة وما دخلت عليه قط إلا وجدته يطالع أو يكتب يعرفه اكثر من 50 سنه وما دخل عليه الا وهو يكتب أو, أو يطالع وقال ابن قيم رحمه الله تعالى في روضه المحبين وهو عن العشق العلم قال حدثني اخو شيخنا يعني ابن تيميه احمد عبد الحليم قال حدثني أخو شيخنا عبد الرحمن ابن تيميه عن أبيه عبد الحليم قال كان الجد ابو البركات إذا دخل الخلاء يقول لي اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى اسمع إذا دخل الخلاء حتى لا يفوت شيء من من سماع العلم وقال السخوي أيضا في ترجمة أحمد بن علي بن ابراهيم الهيتي الشافعي برع في الفقه وكثر استحضاره له بل ولكثير من شرح مسلم للنووي لإدمان نظره فيه كان لا مل من نظر فيه كتاب مسلم هذه طريقه العلم السابقين ان كان قد لا ينصون على على ذلك أن الطالب لابد ان يكون عنده مجموعه كتب يديم النظر فيه هكذا يضبط العلم اما هكذا يكون مبعثرا هذا لا يمكن يضبط العلم لابد ان يكون عندك كتاب متقدم او متوسط ويديم الطالب فيه النظر يقراه ثلاثين 40 مرة 100 200 واقراءه قراءه تمعن حينئذ يضبطه هكذا يستطيع ان يضبط العلم اما اذا كان منفتحا كتب الحنابل كل بين يديك هذا سبع مجلدات هذا 10 هذا الى وتيل انضبط الجميع ما في الكتب هذا لم يفعله أحد من السابقين ولا ولا المعاصرين فهنا لا بد ان ندمي النظر فيه في كتاب هذا الذي عليه اهل العلم قال هنا بل ولكثير من شرح مسلم للنوي لادمان نظره فيه وكان لا يمل من المطالعه والاجتهاد مع الخير والدين والتواضع والجد المحو وتقليل الزائد والاقتدار على مزيد السهر يعني يسهر وليس كل من يسهر حينئذ نستطيع أن يديم السهر انما يسهر يومين وثلاثه واربعه ثم يسخ ثم يرجع هكذا فالادامه على السهر دائما الشهر والشهرين والسنه والسنتين هذا لا يطيقه أي اي احد وقال أيضا في ترجمته للامام اللغوي الفيروزابادي انه اقتنى كتبا نفيسه حتى سمع بعضهم يقول اشتريت ب 50000 مثقال الف مثقال ذهبا كتبا وكان لا يسافر إلا وصحبته منها عدة احمال ويخرج أكثرها في كل منزلة يعني مرحله فينظر فيها ثم يعيدها إذا ارتحل يعني حتى بسفره ياخذ ماذا الكتب معه ايذا كان الآن سافر يعني سياحه اذا يترك العلم لابد ان ان ياخذ قصا من الراحة وعنده ماذا ان يترك العلم الكليه هذا لا يعرف اصلا هذا عند المهملين البطالين انما الطالب اذا ارد ان يسريح فيخفف القراءه فقط انما لا يترك العيبه كليه يدا اسبوعا الى كذا وكذا ثم قلنا في اجازه قل ليس الطالب العلم ليس في اجازه وانما قد يخفف يكون يقرا 10 ساعات ويجعلها خمسه أو كذلك هذا الذي عليه العلم قال ومثل السيد صلاح ابن أحمد مؤيد اليماني قال عنه الشوكاني البدر الطالع كان من عجائب الدهر وقرائبه فإن فان مجموعه عمري 29 سنه ومات مبكرا وقد فاز من كل فن بنصيب وافر وعمره ما تجاوز ال وصنف في هذا العصر القصير التصانيف المفيدة والفوائد الفريده العديدة وذكر عددا منها ثم قال واذا سافر اول ما تضرب خيمه الكتبين وإذا ضربت الدخل فيها ونشر الكتب والخدم يصلحون الخيام الأخرى ولا يزال ليله جميعه ينظر في العلم ويحرره ويقرره مع سلامة ذوقه وقال الجندي السكسكي في السلوك في طبقات العلماء والملوك في ترجمة ابي الخير ابن منصور السعدي بعد ثناء عليه ولم يكن له في آخر عمره نظير بجودة العلم وضبط الكتب بحيث لا يوجد لكتبه نظير في الضبط قال اخبرني جماعه ممن أدركه أنه كان لا يوجد إلا وعنده كتاب ينظر فيه ومحبره وأقلام يصلح به مما وجد فيه في الكتاب قال مات سنه 80 بعد المئه السادسه بعد ان جمعت خزانه من الكتب ما لم تجمعه خزانة غيره ممن هو نظير له وذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ عن ابن طاهر المقدسي انه قال قلت الدمن في طلب الحديث مرتين قلت الدم يعني دما مرتين مرة ببغداد ومرة بمكه كنت امشي حفيا في الحر فلحقني ذلك وما ركبت دابة قط في طلب الحديث وكنت احمل كتبي على ظهري وما سألت في حال الطلب احدا كنت أعيش على ما ياتي وذكر الذهبي أيضا في التذكرة عن الدغول أنه قال اربع مجلدات لا تفارقني سفرا وحضرا اربع مجلدات لا تفارقني سفرا وحضرا كتاب المزني وكتاب العين والتاريخ للبخاري وكليلة ودمنا كليله ودمنا هذا مشتمل على قصص وحكايات معروف اصل من وضع الهنود فترجم قالوا في ترجمة الحافظ الحسن بن احمد الهمذاني بالذيل على طبقات الحنابل عن تلميذي الحافظ عبد القادر الهاوي انهم قال عنه وكان عفيفا من حب المال مهينا لهم باع جميع ما ورثه وكان من ابناء التجار فانفقه في طلب العلم حتى سافر إلى بغداد واصبحنا مرات ماشيا يحمل على يحمل كتبه على ظهره ولما استقر في بلده بعد عودته من رحلته عمل دارا للكتب وخزانة وقف جميع كتبه فيها وكان قد حصل الأصول الكثيرة والكتب الكبار الحسان بالخطوط معتبره وفي سير النبلاء قال قال الحافظ يحيى ابن عبد الوهاب لمندا كنت مع عمي عبيد الله بطريق نيسابور فلما بلغنا بئرا مجنه قال عمي كنتها هنا مرة فعرض لي شيخ جمال فقال كنت قافلا من خرسان مع أبي فلما وصلنا الى ها هنا إذا نحن ب40 وقرا من الاحمال فظننا انها منسوج الثياب يعني 40 وقرا يعني حمل بعير وإذا خيمه صغيرة فيها شيخ فإذا هو والدك فساله بعض عن تلك الاحمال فقال هذا متاع قل من يرغب فيه في هذا الزمان هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طبقات الحنابله لابن ابي يعله وتذكره الحفاظ للذهبي في ترجمه اسحاق بن منصور الكوسج صاحب الامام احمد رحمه الله تعالى عن حسان ابن محمد قال سمعت مشايخنا يذكرون أن اسحاق ابن منصور بلغه أن أحمد بن حنبل رجع عن تلك المسائل التي علقها عنه يعني بلغ علق علي امام احمد مسائل فبلغ انه رجع عنها قال فجمع اسحاق ابن منصور تلك المسائل في جراب وحملها على ظهره وخرج راجلا إلى بغداد راجلا ليس راكبا وهي على ظهري وعرض خطوط أحمد عليه في كل مساله استفتحوا فيها فاقر له بها ثانيا وأعجب أحمد بذلك من شانه وبترجمه الامام دق... تقي الدين ابن العيد أنه لما وصل اليه كتاب شرح الكبير للامام الرافع وكان اشتراه بألف 1000 درهم 1000 درهم اشتغل بمطالعة تفرغ له يعني وصار يقتصر من الصلوات على الفرائض فقط يعني لا يقرا إلا في هذا الكتاب وهذه النقول كلها من كتاب المشوق للقراءه وطالب العلم الشيخ علي العمران اذا قوله ولا يضيع شيء من اوقات عمره في غير ما هو بصدده هذا عاصل أصيل وهو اعمار الوقت بالعلم والتعليم واهل العلم جروا على على ذلك قال وكان بعضهم يعني بعض اهل العلم لا يترك الاشتغال يعني طلب التحصيل والتعليم لعروض مرض خفيف وال او الم لطيف بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الامكان كما قيل اذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكرى هنا قال اجلالا عندكم الصواب احيانا فننتكس يعني مراده ان العلم مقدم على على راحه العبد فاذا اصابه شيء خفيف يستطيع ان يجاهد نفسه حينئذ لا يترك العلم ذلك وهذا لان التعليم والعلم كذلك من ذكر الله تعالى ذكر الله تعالى قال ابن القيم والذكر منصور الولايه الذي من اعطيه التصل ومن منعه عزل وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الاجساد لها قبورا وعمارة ديالهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق وماءهم الذي يطفئون به التهاب الطريق ودواء اسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوم إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر احيانا فننتكس ثم قال به يستدفعون الافات اذا بالذكر يستدفعون الافات ويستكشفون الكروبات وتهون عليهم به المصيبات إذا اضلهم البلاء فاليه ملجاهم واذا نزلت بهم النوازل فاليه موزعهم فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون ورؤوس اموال سعادتهم التي بها يتجرون يدعو القلب الحزين ضاحكا مسرورا ويوصل الذاكرة إلى المذكور بل يدعو الذاكره مذكورا إذا اذا اصابه شيء من المرض الخفيف والالم الذي لا يشغله عن الطلب والتحصيل لا ياخذ ذلك حجة في تركي العلم والتعليم ترك العلم والتعليم قال مبينا لذلك وذلك لأن درجة العلم درجه وراثة الانبياء ولا تنال المعالي إلا بشق الانفس اذا العلم كما سبق معنى ماذا العلماء ورثه الانبياء اذا لن يصل الى هذه الدرجه بماذا باليسير وإن لا بد مما لا من من المشقه واذا وجدت المشقه دل على أن ما بعدها انما هو من معالي الأمور لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال قال ابن قيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعاده المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة كل كمال وكل مصلحة ومحضه وكل لذة لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب علم بلا تعب هذا لا يمكن ان يصل اليه وقد اجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم نعيم الذي هو الجنة ما طريقه حفت بماذا بالمكاره اذا لن يصل إلى الجنة الا بي بالمكاره. أما اما يصل الجنة بالنعيم والراحه واللذى هذا لا يمكن البتة وقد اجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم وان من آثر الراحه فاتته الراحه وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذى فلا فرحة لمن لا هم لهم ولا لذة لمن لا صبر لهم ولا نعيم لمن لا شقاء لهم ولا راحه لمن لا تعب لهم بل اذا تعب العبد قليلا استراح طويلا وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياه الأبد وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة والله المستعان ولا قوه الا بالله وكلما كانت النفوس أشرف والهمه اعلى كان تعب البدن فر وحظه من الراحه أقل كما قال المتنبي وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الارسام اذا كانت النفوس كبارة باعتبار الهمم ولا ريب عند كل عاقل أن كمال الراحه بحسب التعم وكمال النعيم بحسب تحمل المشاق في طريقه وانما تخلص الراحه واللذه والنعيم في دار السلام فأما في هذه الدار فكلا ولما اذا لن يصل إلى ان يتحقق به وصف العلم الا بالمشقه لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قدان قال للجوزي رحمه الله تعالى ما يتناهى في طلب العلم إلا عاشق العلم لا من العشق اذا عاشق العلم حينئذ بذل كل غال ونفيس من امور الدنيا وأما إذا كان عنده خلل في الهمه والمحبه فسيكون خلل في ما يترتب عليه قال ما يتناهى في طلب العلم إلا عاشق العلم والعاشق ينبغي أن يصبر على المكاره ومن ضرورة المتشاغل به البعد عن الكسب يعني الذي يريد ان يشتغل بالعلم لابد ان يبتعد عن عن الكسب قال ومذ فقد التفقد لهم من الامراء ومن الاخوان يعني العلماء منذ أن ابتعدوا عن الدخول على الصلاطين كما هو سنه السلف لا يدخلون على على ابواب فتنه فاذا فقدوا أو ابتعدوا عن الدخول عن الصلاطين ولم يتفقدهم الامراء حين اذاصابهم مال لا صابهم الفقر قال ومذ فقد التفقد لهم من الأمراء ومن الاخوان لازمهم الفقر ضرورة والفضائل تنادي هناك بتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فكلما خافت من ابتلاء قالت لا تحسب المرد تمره أن تآكله لن تبلغ المرد حتى تلعق الصبرا ولما آثر احمد بن حنبل رحيم الله تعالى طلب العلم قدمه على غني وكان فقيرا بقي 40 سنه يتشاغل به ولا يتزوجه فينبغي للفقير أن يصابر فقره كما فعل احمد ومن يطيق ما أطاق فقد رد من المال 50000 وكان يأكل الكامخ فتح م ربما كسرت معرب وهو ما يؤتدم به ويتأدم به بالملح والصبر الصبر أيها الطالب للفضائن هكذا يقول زوجي فالصبر الصبر أيها طالب الفضائل فان لذة الراحه بالهوى فان لذة الراحه بالهوى او بالبطانه تذهب ويبقى العسى وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى يا نفس ما هو إلا صبر أيام كان مدتها اذغاث احلام يا نفس جوزي عن الدنيا مبادره وخلي عنها فإن العيش قدام قال العلماء والدعي الى المشاق شيئانه علو الهمة وشرف الله تعالى يعني تشريف البارجه لو على له فاما علو الهمه فيدعو الى التقدم وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب معالي الأمور ويكره دنياها وسفسافها سفسافها قال المناوي معالي الأمور وأشرافها هي الأخلاق الشرعية والخصال الدينية ومن ثم قال علي رضي الله تعالى عنه علو الهمه من الإيمان واما سفسافه الامور فهو حقيرها ورديئها وقد قيل الفضائل مره الاوائل حلوة العواقم والرذائل حلوة الأوائل مره العواقم يعني في أولها حلاوه لكن يترتب عليها الامام بعكس الفضائل فهي في اولها مره لكن يترتب عليه حلاوه العواقم قال رحمه الله تعالى ولا تنال المعالي الا بشق الانفس وفي صحيح مسلم ان يحيى بن ابي كثير قال لا يستطع الجسم لا لا قال لا يستطاع العلم براحه الجسم يعني لن يستطيع ان يصل إلى العلم مع الراحة بل لابد من من التعب طلب العلم والتعب قرينان لا ينفكان البتة ثم قال وفي الحديث لدراهم مسلم حديث انس رضي الله تعالى عنه حفه الجنه بي بمكانه حفه الجنه بالمكاني ياتي بحث ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين